حصريا على شبكة ملامح يا واستوى نظم القصيد ومعاني يا ولد صالح نهنيك بالوافي وبرك الساعات يوم من ترعي وانا ابن ابن نظم القصيد ابن الغضي قافي. وستوى نظم القصيد ومعاني يا صالح نهنيك بالوافي وبرك الساعات يوما انت راعيا قال ابني ابن الغضيض ابتدى القافي واستوى نظم القصيد ومعانية يا ولد وافي ومثله بلا صافي ومه الملح السناد الراوية من يلوم اللي من منافس خافي برقى مرفوع قصيد ومعاني دا ولد وافي ومثله بلا اوصاف ومه الملح سناد الراوي مانيلوم اللي من منا في سخاف البرق مرفوع وعلى تحدي وانا ابن الغضيب بتلقائي استوانا نضمن القصيد ومعاني والبحر لا صار أسمع في عنا المولا ولا أعمال ابنيا يبنى منه في المواقي في شعبي وقبلت الخرباع وطاري يا ولمن يبلغ غي غبت القابي واستوان ضم القصيد ومعاليه والفحل صار في خربة وطارية قولي بني ابن الغضيض ابتدى القافي واستوى نظم القصيد ومعالية من جرابعت عزيزين واشرافي من سلاي اليام والقوم مرية مجدهم بالطيب من بين الأسلافي باقي مدام نارال بشرحايا قولي بني ابن الغضيض من جرا عزيزين واشراف من سلايل يام والقوم مريا مجدهم بطيب من بين ارسلاف في ما دامنا نرى بشرح حي ابن ابل I'm